هذا الانطلاق يا حلاوة صيفنا وإنتم معانا يا لولاكم ما في شيء عنانا يا حلاوة صيفنا وإنتم معانا يا لولاكم ما في شيء عنانا يا حلاوة يا حلاوة صيفنا وإنتم معانا عليكم ما في شيعنانا يا حلاوه صيفنا وانتم معانا يا حلاوه لولاكم ما في شيعنانا يا حلوة يا حلاوه وانتم معانا يا لولاكم ما في شيعنانا يا حلاوه جيناكم بالجديد جينا على وعدنا جيناكم بالمفيد وصفي لمنى جينا جيناكم بالجديد جينا على وعدنا جينا جيناكم بالمفيد وصفي جينا. لمنى يا حلاوه صفنا وانتم معانا يا حلاوه ولكم ما في شيء عنا يا حلاوه يا حلاوه صفنا وانتم معانا كم ما في شيء عننا يا حلاوه جيناكم بالمفينا جينا على وعدنا جيناكم بالجديد جينا وصف ال جيناكم بالجديد جينا على وعدنا جينا جيناكم بالمفينا وصف لمنا يا احلاوه صفنا وانتم معانا يا حلا